أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون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 فالكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون انتفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وتفروا بالله أولئك هم الخاسرون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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات انهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأن تابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن تألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله لا يؤفكون الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا رتبوا في الكلف دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطب الناس من حولهم أفبالفاطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أَوْ كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهتينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين قل بكروا في فعب غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد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 اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وأجر مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم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 كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ويوم تقوم الساعه نبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم سفهاء وكانوا بشركاء كافرين ويوم تقوم السَّاعَةُ يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين تفروا وتذبوا في آياتنا ولقاء الآخرة فأولئك بالعذاب محبرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعجيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِهِمْ أَزْوَاجًا لِتَسْبُلُ إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألفنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آيات يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها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 وله من في السماوات والأرض كل له مقالفون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم طرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملدت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تقاطونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نقصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فَمَنْ يهدي من أَضَلَّ الله وما لهم من عظيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي قطر الناس عليها لا تبذيل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسنا فضعوا ربهم مريدين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بِمَا آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أَمْ أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فلحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات القوم يؤمنون فآتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم بل يربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زتاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 كل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فَأَقِمْ وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرت له من الله يومئذ يصدعون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 ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قلبهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسقه في السماء كيف يشاء, فيبسقه في السماء كيف يشاء ويجعل كسفا فترى الودق يخرج مِنْ خلاله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 ولئن أَرْسَلْنَا ريحا فرعوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مجبرين وما أنت بها دلع عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 ويوم تقوم السَّاعَةُ يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يقفكون وقال الذين أوتوا العلم وَالْإِيمَانَ لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم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 كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون تصفر إن وعد الله حق ولا يستقفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحكيم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 اولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في فَبَشِّرْهُ وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الَّذِينَ آمَنُوا الذين الصَّالِحَاتِ وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم ولقى السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دافة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 ولقد آتينا نقمان الحكمة عن شكور ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله ولي وَإِذْ قَالَ القمان لِابْنِهِ وَهُوَ يعظه يَا بني لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا إِنْ بوالديه بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ على عَلَى وفصاله في فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لي. لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي وَإِنْ أشرك بما ليس لك به علم فلا تقعهما وطاحبهما في الدنيا معروفا. وَالسَّمَاءُ سبيل من أَنَابَ إِلَيَّ ثم عُقُم مرجعكم بِمَا بما كنتم تعملون. يَا يا إِنَّهَا إِن تَكُ تكم الصال حَبَّةٍ مِنْ من فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ, إن الله اطيظ قبيح يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصفر على ما أصابك.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 ألم تروا أن الله سفر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأزبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ تَأَلَّى الشَّيْطَانُ يَدْعُهُنَّ لَعَذَابِ الْسَّعِيرِ